بسم الله الرحمن الرحيم حميم ا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ل ا بالحق و أ ج ل مسمى والذين كفروا عما عم أ ن ذ ر و ا معرضون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 قل أ ر ا ي ت م و ه ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد, وشهد شاهد من بني إ س ر ا ئ ي ل على مثله فامن واستكبرتم إ ن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آ م ن و ا لو كان خيرا ما سبقونا إ ل ي ه و إ ذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إ ف ك قديم ومن قبله كتاب موسى إ م ا م ا و ر ح م ة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ا ل ذ ي ن قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا ا ل إ ن س ا ن بوالديه حسنا حملته أ م ه كرها ووضعته كرها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 والذي قال لوالديه افل لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آ م ن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أ خ ا عاد إ ذ انذر قومه ب ا ل أ ح ق ا ف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أ لا تعبدوا الا الله إ ن ي أ خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أ ج ئ ت ن ا ل ت أ ف ك ن ا عن آ ل ه ت ن ا ف أ ت ن ا بما تعدنا إ ن كنت من الصادقين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 تدمر كل شيء ب أ م ر ربها ف أ ص ب ح و ا لا ترى إ ل ا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا و أ ب ص ا ر ا و أ ف ئ د ه فما أ غ ن ى عنهم سمعهم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 فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آ ل ه ه بل ضلوا عنهم وذلك إ ف ك ه م وما كانوا يفترون واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون ا ل ق ر آ ن فلما ح ض ر ه ا قالوا أ ن ص ت و ا فلما قضي ولوا إ ل ى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إ ن ا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى م بعد د ص ق انزل أ من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهديه إ ل ى الحق و إ ل ى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أ ل ي م ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في ا ل أ ر ض وليس له من دونه أ و ل ي ا ء وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على أ أن, ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ك أ ن ه م يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إ ل ا س ا ع ة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون